فَلَمَّا جَاءَ أَوَّلَ الْحَقٍّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أو لم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر و قالوا بكل كافرون